الطريق اللي انت ماشي ان اخره حيطه اه نعرف اخر حيطة. يا ابني اخره حيطه ايوه طب سيبني اجرب يا ابني اخره حيطه ايوه ايوه ما انا في الحيطه اه اه اي ده اخره حيطه تخيل هل انت ملتزم على بصيره لازم عشان يتوب من الزنا يترك كل ما يؤدي الى الزنا يبقى لازم يتجوز هذا الدين يحرر من تقديس وتأليه البشر دين هذا الدين يحرر من الخوف من غير الله هذا الدين يقيم لكل إنسان وزنا اعفل حياته م. ولبس الجلبية هذه إسطين والطقية بقوا كام ثلاث إصاطه خلاص م. وبطل يدفع إصاطه ربنا لكن هذا الدين لابد أن يؤخذ جملة واحدة يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كاف ولا تتبعوا خطوات الشيخان إنه لكم عدو مبين تذكروا إن أكبر مشكلة في النظر إلى النساء مش قضية إن النظر زيني لا لا لا في مشكلة أكبر من كده, أكبر من كده. هذه خيانة لله, خيانة لله. مش مشكلتي الشباب اللي واقفين على النواصي النهارده انهم بيبصوا للبنات وانهم بيشربوا بنج ولكن مشكلتهم ايضا الناس اللي بيطوفوا عليهم دعوهم الى الغير دين الاسلام انتم فاهمين ولا لا وانت بتعمل ايه احمد ربنا ان انا بصيت الحمد لله ان انت بتصلي معديين قدام معهد السرطان الواد وبتوقف على الكورنيش تخبطت على كتف الواد كده وشورتي له على معهد السرطان نعم. قلت له لا ده المعهد ده بتاع سرطان ما عارف يعني طول مش خايف <تصفيق> ويأكل سندولش واثنين وهمش دريان مش واخد باله بيأكل ايه الشباب دولف مين يجيبهم يا جماعة الدنيا دي ملهاش لازمة بس الخطر انك تكتشف كده بعد فوات الاوان يا جماعة الحياة دي فيها دور تاني فيها ملحق يعني طب فيها اعادة ممكن لو احد يأيدي السنة لا خلص على بصير كل دولف. الدنيا دي تروح في جهنم بس انا اطلع في ناس عايشين المحنة ده بزمان قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشرفين ياسر إخوانكم في شركة القراء أن يقدم لكم من أروع ما قدم فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب سلسلة أصول الالتزام الشريط الخامس على بصيرة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 ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبة في الله ذكرنا في العديد من المرات وفي بداية كل مرة أننا نقصد بالالتزام الدخول في الشرع سلوك الطريق إلى رضا الله سبحانه وتعالى نقصد بالالتزام أن نكون الشخصية المسلمة المتميزة نقصد بالالتزام أن يكون الإنسان هو العبد العبد الذي خلق ليعبد الله نقصد بالالتزام أن تكون الشخصية التي صنعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم نقصد بالالتزام أن تكون الرجل على الهيئة والكيفية التي يحبها الله هذا هو الالتزام هذا معنى انسان ملتزم هذا معنى رجل ملتزم وبناء على هذا المعنى أنا أسألك الآن هل أنت ملتزم؟ وليس أحد يجيب عن هذا السؤال إلا أنت فالذي يعلم خفاياك وقضاياك هو الله ذكرنا من أصول الالتزام الكثير وكان منها وهو أهمها التوبة العقدية نسأل الله عز وجل أن يرزقنا توبة ترضي اللهم تبع علينا توبة نصوحة هذه التوبة العقدية توبة العقائد ومن توبة العقائد أريد أن أضيف الليلة أن نأخذ الإسلام بشموليته وخصوص أننا نلتقي الليلة بعد رمضان نسأل الله أن يتقبل منا رمضان نلتقي بعد رمضان والكل وكأنها ظاهرة يشكو الفتور بعد رمضان وكيف الحال بعد رمضان اللهم سبت على الإيمان قلوبنا فلذلك نحن نريد بعد رمضان أن نتوب نتوب مما قصرنا فيه في رمضان فضلا عن التفريط الذي حصل في الأسبوعين اللذين بعد رمضان أيها الإخوة مع شديد الأسف وأنا أقول التزام وملتزمين لا تكاد تجد هذه الشخصية التي يرضاها النبي محمد التي يرضاها الله لعباده إننا كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم غساء هذا وصف صادق نتيجة عدم فهم حقيقي ووعي بدين الله سبحانه وتعالى كما ينبغي إننا نريد توبة حقيقية بعد رمضان من التفريط في فهم الإسلام من التفريط في معرفة عظمة دين الله من التفريط في تقدير النعمة التي نعيسها نعمة الإسلام اللهم أتمها علينا وأدمها يا عرب اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا بإسلام حتى نلقاك به الشاهد إننا نريد التوبة التوبة من تقصيرنا في حق ديننا التوبة من تفريطنا في معرفة ديننا التوبة من عدمه قيامنا بحق ديننا التوبة من عدم المامنا بشمولية واستيعاب هذا الدين لحاجاتنا وقضاينا إننا نريد أن نتوب اللهم توب علينا يا رب الشاهد إذا أردنا هذه التوبة فنريد الليلة لأن التوبة كما ذكرنا وقتها بد من شرط صحة التوبة العمل وإني لغفار لمن تاب وآمن و... وعمل إلا من تاب وآمن و... وعمل فلابد أن يستكبع التوبة عمل عكس ما تبت منه هذه هي قضية تذكرون من مناظرة قيل له تارك الصلاة كافر ولا غير كافر قال كافر قال إذا أراد أن يدخل في الإسلام فماذا يصنع قال يتشهد قال هو عليها مقيم يعني هو إيه متشاهد أصلاً هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مشكلة أن هو ما بيصليش فإذا أراد أن يتوب يأمل إيه؟ يصح ومن هنا أصلوا أصلاً أن من خرج بشيء دخل به يعني اللي خرج من الإسلام بحاجة عشان يدخل يدخل بالتوبة منها من, من ذاتها ودشبه أو استدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها السيئة الحسنة تمحوها فيها كلام كثير لكن خلاص الكلام أنك ينبغي أن تتبع السيئة حسنة من جنسها كي تمحوها ماشي صلت على رسول اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا يبقى الرجل إذا أراد أن يتوب من شيء فعليه أن يعمل عكس ما إيه ما تاب منه ما تنطعه يا جماعة عكس إيه آه آه آه خليكم معايا الله كلم عكس ما تاب منه يعني واحد تاب من الزنا خلاص بطل الزنا تاب اللهم تب على كل عاصم مسلم يا رب لازم عشان يتوب من الزنا يترك كل ما يؤدي إلى الزنا يبقى لازم يجوز مثلا يعني يتزوج طيب هو متزوج يبقى لازم يترك الصحبة التي تؤدي إلى هذا لازم يترك النظر اللي كان بيؤدي إلى هذا لازم يترك قراءة كذا لازم يترك هذه الأمور الشاهد أننا إذا تبنا من التقصير في حق الدين فلابد أن نعود لنعرف حق الدين ونؤديه حق الدين إذا اكتبنا من عدم الفاه لابد أن نحاول أن نفهم وندرس كي نفهم من فهم الدين هذه القصة التي أركز دائما على اعادتها على مسامعكم أن من أصول الإسلام أنه لن يقوم بهذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه هذا أصل من أصول الإسلام العظيم أن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه كان لقاء رسول الله ما عليه صلى الله عليه وسلم مع بني شيفان عرض عليهم الإسلام طلب منهم النصرة والمنعة أثنوا على الكلام وقبيله قالوا كلام جميل جدا اللي أنت بتقوله ده هو رائع وممتاز ومستعدين مستعدين تسلمه مستعدين تنصر الدين ننصره قالوا ولكن وهم حق كلمة ايه والكن مأساة ولكن قالوا ولكن إننا نرى هذا الأمر مما تكرهه الملوك قالوا إننا نرى هذا الأمر الأمر اللي هو ايه الدين مما تكرهه الملوك واضح ولا لا فعلا هذا الدين مما تكرهه الملوك التزام الناس بدين مما تكرهه الملوك والتزام الناس بالإسلام أصلا مما تكرهه الملوك ليه؟ عشان كده كان لنا خطبة أو درس لأذكر لا قديم زمان لماذا يخافون من الإسلام؟ ليه؟ لأن هذا الدين يبص في الرجل الحرية الحرية من سوى الله عبد الله فقط فوجود هذه الحرية في قلبه حتي المشاكل كتير فهذا الدين مما تكرهه الملوك لأنه يحرر البشر من العبادة للبشر واضح؟ هذا الدين يحرر من تقديس وتأليه البشر هذا الدين يحرر من الخوف من غير الله هذا الدين يقيم لكل إنسان وزنا من أصغر زمان كان يقوله عبد مملوك الوقت يقول أقل حاجة من أصغر شيء في هذه الدنيا أي إنسان مهما كان منزلته أن يكون له كلمة باسم الإسلام فلذلك قالوا له إن هذا أمر مما تكرهه الملوك فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يليميها العرب فعلنا قالوا له كسر وقيصر هيكرهه أكيد الموضوع هذا فلذلك خلينا احنا العرب على قدنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق ما أسأتم الرد إذ إيه آه أنت قلت الحق يبقى كلام جميل جدا ولكن هذا الأمر لن ينصره لن ينصر هذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانب نرجع ثاني نذكر بقضية التأسيط فكرين لما كلمنا هنا عن موضوع التقسيط إن كثير من الشباب بيأخذ الدين بالتقسيط اسمك إيه الأخ طاهة أعفل حيته ولبس الجلبية هذه إسطين والطائية بقوا كام ثلاث إصاط وخلاص على كده وبطل يدفع إصاط لربنا كعادة أهل زماني فلان ترك البنات وبقى يصلي في الجامع بس دفع الإسطين وانتهت القضية عند هذا الحد وفلان عمل كذا وكذا وخلاص ووقف عند هذا الحد يا جماعة هذا الدين لابد أن يؤخذ جملة واحدة لابد من أصول الالتزام حملوا هم الدين أن نكون مسؤولين عن هذا الدين مسؤولية شخصية يعني الأخ طاها والأخ أحمد والأخ محمد لابد أنهم يكونوا مسؤولين عن الدين مسؤولية شخصية يعني كأن هذا الدين عرضه مش كأن هذه الحقيقة هي عرضه شوف الإنسان يغار على شرفه ازاي ويهتم لقضية الحفاظ على شرفه ازاي هو الدين كده مرة واحد سب الدين فواحد اتهور عليه وصلت للإسم فالضمد في الإسم بيقول له يا ابن انتهى هو شتم أبوك قال له لا ده شتم اللي أغلى من أبويا ربنا ربي إلهي سيدي ده أعظم من أبويا ومن الدنيا دي كلها فلازم أغير على ربنا وعشان كده أنا قلتلكم قبل كده إن أكبر مشكلة في النظر إلى النساء مش قضية إن النظر زنا. لا لا لا ده فيه مشكلة أكبر من كده الأكبر من كده عارف إيه إنك لما تنظر لامرأة متبرجة وتبتسم أو ينشرح صدرك أو دماغك تهلل فرحا بالمنظر اللي انت شفته أو النشوة تنتشي به هذه خيانة لله أن تسعد بأن يحصى الله أن تنشارح بأن يحارب الله أن ترضى وتقرز أن يخانى الله دي أخطر من مجرد المعصية من مجرد النظرة أكبر من الزنا أن ترضى أن يهانى دينك فلذلك اللي يمشي في مصر الجديدة ويشوف الشباب اللي على النواصي ويشوف الناس اللي بيدعوهم إلى غير ملة الإسلام يقول إن, إن أي مسلم ما يقومش بالمهمة للحفاظ على دين هؤلاء يبقى خاين لدين الله لأنه بيؤخذوا إلى غير الدين بيؤخذوا إلى ملة غير ملة الإسلام بيؤخذوا إلى بط مش مشكلة الشباب اللي وقفين على النواصي النهاردة إنهم بيبصوا للبنات ولأنهم بيشربوا بنجو مش دين مشكلتهم الوحيدة وان كان الدين من المشاكل ولكن مشكلتهم ايضا الناس اللي بيطوفوا عليهم يدعوهم الى الى غير دين الاسلام انتوا فاهمين ولا لا طيب انت بتعمل ايه تقول لي انت تحمد ربنا ان انا كده انا كفاية الحمد لله احمد ربنا ان انا بصلي طيب الحمد لله ان انت بتصلي ولكن لن يكون من حملة هذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانب يبقى الحمد لله لإنك بتصلي والحمد لله لإنك صمت رمضان والحمد لله أوي إنك بطلت النت والأعاد قدامه في صلاة الدردشة الحمد لله والحمد لله أزيد إنك توبت من القنوات الفضائية والحمد لله أكتر وأكتر إن ربنا صرف عنك الشلة الحمد لله على كل ده ولكن أنا عايز أحمد ربنا بقى على بقية الاسلام معك صح ولا لا فين بقية الإسلام الدين بقية الإسلام قول فاضل إيه ده كده تمام التمام لا فاضل طلب العلم فين نمرة اثنين الزيادة من النوافل فين نمرة ثلاثة مسؤوليتك في الدعوة إلى الله أنا قلت قبل جده إن في ناس مع شديد الأسف جعلوا الدعوة كل هامهم ونسيوا كل حاجة إلا الدعوة إلى الله ناس طيبين همهم الدعوة إلى الله وشغلين مش كاس ولكن كن إن احنا نخلي الالتزام أو الدين هو الدعوة إلى الله يبقى الكلام دا إيه غلط مش هو ده الدين كن إن احنا نخلي الالتزام أو الدين زي ناس تانيين إخوان أو غيرهم إن هو قضيته الوصول لحكم أو غيره أو نقابات أو مجالس نيابية أو غيره مش ده الدين الدين كل الحياة زي ما قلنا كده قال الله عز وجل والعاصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الإمام الشافعي لو لم ينزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفاتهم ليه؟ السورة بتقول إنهم ثلاث خطوط متوازية إن الإنسان في خسر كل نسق سرانين إلا الذين آمنوا العلم وعملوا الصالحات العبادة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصب الدعوة إلى الله يبقى ليطغى جانب على جانب لا يجوز لابد من الجوانب الثلاثة متوازية العلم اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب دعوة بدون علم تضل وتضر دعوة بجهل تفسد ولا تصلح دعوة بقلة علم تؤذي وتضيع قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة قال العلماء على علم شوف شرط سيدنا النبي ما صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فهو ده العلم فوعاها بتفهم لازم تفهمها فوعاها لا لا شوف شرط فأداها ها كما سمعها كما سمعها يبقى شرط انه يكون بيفهم وشرط انه يكون حافظ يؤدي كما سمع لكن عشان يبقى واحد لا يحفظ ولا يؤدي ويادعو ما ينفعش قول لي بقى اهو انت جبت المفيد انا لا احفظ ولا بعرف ادي براءه أقول لك لا مش براء ده أنت بتعرف تحفظ وتعرف تأدي الأغاني قوي صح؟ أم لا أنت يعني خدت شهادة من كلها إزاي؟ ولا بالغش؟ أو أنا عايزك تغش في الدين حط بجيبك ورقة والطلع هتتكلم مني غلط الكلام ده؟ لا إن أنا أوصل شريط إن أنا أوصل كتاب إن أنا أمشي مع حد بيدعو إلى الله ما إحنا قلنا قبل كده لو ما تعرفش تبقى خدام لدين ربنا تعمل خليك خدام لخدمين دين ربنا يبقى لو مش هتقدر تبقى خدام لدين ربنا تعمل ايه خدام خدمين دين ربنا لازم يبقى لك دور في هذه النصرة قال الله يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله ربنا ندع على مين دلوقتي الذين امنوا انت منهم يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله لو انت من المؤمنين يبقى الخطاب ده ليك ربنا سبحانه وتعالى قال كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن انا ومن ايه اتباع هل انت من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى وراه في الدعوه الى الله لازم لك دور يا جماعه الدعوه لها هدف يعني احنا إذا تجولنا على هؤلاء الذين يقفون على النواصي أو هؤلاء الذين يقيمون على المنكرات انا نفسي شباب منكم وانتوا شباب زي الورد يدخلوا نت كافي وأنا عملت اليوم من دول درسين عن النت ما كنتش أتخيل ولا أتصور ان المأساة بالحجم ده ما كنتش أتصور حجم المأساة في قضية النت اطلعت على حقائق مذهلة مزهلة بجميع المقاييس فشاهد إن زي بقول كده مش محتاجين اللي عن نواصي بس محتاجين اللي في المقاهي مقاهي النت المفتوحة واللي كترة النهاردة لا يخلو شارع منها ان احنا ندخل على الولد اللي قاعد ده ونتعرف عليه وخصوصا انه كلكم نت في النت ها؟ وأقول له ان انا ممتاز جدا في الموضوع ده عايز اعرفك حاجة جديدة وادخل به على موقع اسلامي اغير له اللي هو فيه أفهموا الموضوع ان يابني يا أنت قاعد كده أنا طبعا في إحصاءات وبيانات وبحوث أفادت أن النت بقى إدمان زي السجير زي التدخين بقى إدمان اللي بيدمن القاعدة بيذكروا أن بعض الشباب بيقعد قدام النت 12 ل 14 ساعة متواصلة 10 ساعات متواصلة قاعد قدامني طبعا أظن الحقيقة دي أنتوا عارفينها ولا مش عارفينها ولده الكلام ده احسن يكون الكلام ده يكون كلام جرايد يا جماعه دي حقيقه فعلا اه يقعد 10 ساعات قدام النت وياكل سندوتش واتنين وهو مش دارياني مش واخد باله بياكل ايه فالشاهد انه الشباب دول مين يجيبهم يا جماعه مين يجيبهم الا انتم مش ينفع انا ادخل صح ولا لا لا ولا اللي زيي اللي تدخلوا وانتم اللي تقعدوا معاهم وان ما جبتهمش يبقى مسؤوليتكم انتوا قدام ربنا لان بيقولوا ان فرض الكفايه فرض عين حتى يقوم به الكفاية انت فاهمين ازاي ولا لا فرض الكفاية يتعريفه ان اذا قام به البعض سقط عن الكل صح فاذا قام به البعض ما قامش به البعض ها؟ يأسم الكل فهو فرض عين على الكل لحد ما يقوم به البعض البعض هذول اهل الخبر اهل الزكر اهل الفن اهل المسألة انتوا بقى اهل الموضوع ده فالشاهد ايه ان مسئوليتكم دعوة دي مسئولية مسئولية وهدي يقول لي انا اسف عم الشيخ هي المسألة مش قلة علم مسألة معظومة مش محتاج علم اوي لكن انا بتكسف باستحي تقول له لو قلنا لك تعالم سبقة وتاخد مليون جنيه تقول لي بتكسف باستحي لا ليه مليون جنيه عم طيب ديها ادخلك الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم من الملايين خير من الملايين ربنا يأتي بك رجل واحد بس طب عايزين حدد الهدف الهدف من موضوع الدعوة الهدف منه أيها الإخوة يقظة الروح وحياة القلوب وصحوة حقيقية في الوجدان والمشاعر ربنا سمى الحياة لعبة وما الحياة الدنيا إلا إيه لعب وله فالحياة ديك لعبة محتاجة بس تتلعب صح ففي سرد قصة واحد اتى المرات وناس معا وانتحر قلت للأسف الشديد ان هؤلاء الناس جهال هما لما يمتلك 15 ساعة يد الساعة بكم الساعة 150 ألف جنيه ب300 ماشي ب300 30 ساعة <تصفيق> انتوا قدرة استفزني انهم انا كنت بقول 15 ساعة الرجل ده قال 30 هو قدرة معرفش يمكن يكونوا 30 ساعة 30 ساعة الساعة ب150 جنيه ليه ليه تفتكر ليه يا اخي لا ده هو بيدور على الحاجة اه بيدور على التميز منظرة على الناس عايز يبقى احسن عايز, عايز يبقى ممسوط عايز سعادة مش كده اكيد هو مجموعة العربيات اللي عنده اللي ام قالوا عليها الشأة الـ 1500 متر اللي هي في الزمالك ثلاث مستويات الساعات النسوان اللي كان بيتجاوزها نوعية النسوان نفسها فنانات اللي كده واللي كده كان بيدور الراجل ده على حاجة صح ولا لا كان بيدور على حاجة بس لعبها غلط فلما لعبها غلط ايه اللي حصل مات فقط روحه قتل نفسه صح ولا لا هي دي الحقيقة بقى. لو ملعبناش الحياة دي صح هتشنه نفسك هتشنه نفسك بالحبل اللي انت عايز تطلع فيه اللي انت بتتسلق عليه للمجد للشهرة للسعادة هيخنوك هيشنكلك فلذلك انا بقول ان المشكلة انه مشاهد المشكلة انه هو ما يعرفش والمسؤولية انه ملقاش حد يفهمه يمكن اعرض رفضوا انه يفهم يمكن انا معرفش لكن انا بقول ان الناس دي كلها محتاجة يقعزة الروح الوادي اللي انت قلتين انه فعلا بيقعد عشر ساعات قدام النت محتاج حدي ينغزه يهزه يصحيح قلوا انت بتعمل ايه طب قعد عشر ساعات اتناشر ساعة عمي من القعدة قدام النت عايزة جره بعد العشر ساعات دول قلوا ها طلعت بايه عملت ايه استفدت ايه انا قدر لي ربي اننا نعد عدة مرات مع مجموعة من اكابر الاغنياء أكابر الأغنياء في مصر عدة مرات كانت العبارة اللي تكررت بالنص بقول له في الآخر إيه رأيك قال لي ملهاش لازمة ده إجماع في الآخر إيه رأيك يقول ليه ولا لها أي لازمة اللي هي إيه الدنيا الجارية وراها اللي هك فيها اللي انتو كلكو آملكو العريضة انكو تبقوا زي دول قول نصهم حتى يا أخي ملهاش لازمة فعلا الدنيا دي ملهاش لازمة بس الخطر انك تكتشف كده بعد فوات الاوان انك تكتشف كده امتى آه. يبقى هدف الدعوة ايقاظ الارواح اليقظة هي انزعاد القلب لروعة الانتباه من ركدة الغافلين انك تنزعد الروح تصحى بقى ده اللي احنا محتاجينه هدف لدعوتنا ان الناس دي تصحى فوق يعرفوا ان الدنيا ملهاش لزمة يعرفوا انهم هيموتوا وبعد الموت مفيش فرصة تانية يا جماعة الحياة دي فيها دور تاني فيها ملحأ يعني طيب فيها اعادة ممكن لوحد يأيد السنة ما بتتعجس يعني الرجل ده الله يعلم فين لكننا نعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه إلى يوم القيامة يبقى اللي مسك حديدة وضرب بها نفسه بطنه يفضل في القبر إلى أن تقوم القيامة الحديدة في إيده بيعمل إيه؟ خلاص أنت بقى متصور الباقي صح؟ في فرصة أنه يقول يا ربنا تبت خلاء أنا غلطان طب مش هعمل كده تاني في فرصة؟ خلصت أوه أنا خايف عليك لتروح في واحدة من دول وما فيش فرصة لا يوجد فرص يقظة الروح كيف يقظ هذه اليقظة محتاجة تحتاج إلى قوة روحية أنا قرأت في البحث بتاع أو البحوث بتاع النت دي كلام بعض التائبين ثم حاولت فعلا واقعيا أن أنا أدعو بعض المدمنين للنت في جلسات نقاش ودخول معهم على النت نفسه خرجت بالله أنا أقول لك على هذا أننا نحتاج أن أي أحد يريد أن يتوب يحتاج إلى قوة روحية سبحان الله في درسين اسمهم سبيل المؤمنين اسمهم إيه؟ آه سبيل المؤمنين كنت أقول فيهم أننا لنا سلف لازم أن نمشي وراءه لأن من خواص هذا الدين إن لازم لك حادي لازم لك إيه؟ يعني إيه حادي؟ دليل لا السائق من وراء الحادي من قدام اللي يحدوك يشعللك يحركك الحادي ده أم السلف لأنهم مشوا الطريق ده قبلنا عرفوا من أول ومن آخره عرفوا من أصوله من عرفوا السكة دي عرفوا الطريق فلازم نبقى يشوف مشيه ازاي ونمشي زيهم وبعضنا عايز يعيد من الاول بقوله ان الطريق اللي انت ماشي فيه ده اخر حيطة يقول لي ما عايش سيب نجرب يبني اخر حيطة يمشي لحد دماغه ما تقبط في الحيطة ويرجع وقول لي فعلا صح مظبوط اخر حيطة كتير من الشباب بيعمل كده مش كده ولا انتم شمعين كتير من الشباب بيعمل كده انا بقول كده ان احنا مشكلتنا كده ابن الجاوزي قال الكلام ده من زمان اللي هو موضوع ايه ان محتاجين قوة روحية لما قال من القلوب قلوب خلقت طاهرة وقلوب خلقت كدرة وانما تصلح الرياضة في نجيب تفهمين طب صلي صلى الله عليه وسلم انما تصلح الرياضة في نجيب الرياضة يعني الترويض يعني تجيب واحد يكسح واندربه عشان يدخل سبق ألف متر لا عشان يدخل سبق ألف متر ما ينفعش رجليه ما تنفعش صدره ما ينفعش مناخيره ما تنفعش محتاج أنف واسع عشان يأخذ شهيه ويقدر يجري صح ولا لا تصلح الرياضة يعني أنا هدرب حد على لعبة معينة هيلعب بسكت وهو ما ينفعش ما ينفعش فهو كده الطريق بتاع ربنا ده ينفع في ناس وفي ناس ما تنفعش الناس اللي ارواحهم قذره انا بقول ده اللي طلعت بيه من جلسات مع مدمني النت ان في ناس عندهم قوه روحيه مجرد ما تستفز روحه يطير معاك وفي ناس في سفول في الهمه فيه دناء. في دناء ما نفسوش يبقى كويس لكن بجميع المقاييس المحاولات دي جابت نتايد ايا كانت فالساعد ان احنا محتاجين قوة روحية تيجي منين القوة الروحية دي واحد الخلق الفاضل اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئة الأخلاق والأعمال لا يصرف عنا سيئها إلا أنت الخلق الفاضل محتاجين أصول الأخلاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتممم مكارم الاخلاق زي ما بقول الراجل اللي جلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اريد ان ازني الرسول قال له اترضاه لامك قال لا اترضاه لاختك قال لا طيب لو قال اه ايه رايك دي قضيه الاخلاق وانا قلت لكم ان انا تعرضت الموقف زي كده تقول لي وانت كل حاجة تقول لي انا عشان اقول لك ان احنا بنشتغل اشتغل انت كمان ما بكلمكش من فراغ مع قدام قدام قدام معهد الاورام معهد الاورام ده بتاع ايه بتاع السرطان وودو بيت وقفين عالكورنيس فخبطت على كده في كده أولا خبطت على كتفه كده وشاورت له على معهد السرطان قال لي نعم قلت له لأ دا المعهد ده بتاع السرطان قال طب ما أنا عارف قلت مش خيف من, من إيه قلت له من <تصفيق> نسأل الله لأنا ولكم العافية الشاهد يعني في الحوار قلت له يعني أنت ترضى النقطة كتمشي مع واحد كده الوقفة اللي أنت وقفة قال آه علاقة شريفة بريئة مش مشكلة. عادي طيب إذا كان إنسان ما عندهش أخلاق زي كده تعمل إيه عشان كده إحنا محتاجين إنشاء الخلق الفاضل دايما أقول إن الرسول ما عليه صلى الله عليه وسلم بيقول إنما بعثت لأتممة لإيه أتممة يبقى كانت أصول الأخلاق عند العرب موجودة والرسول عمليه تمم لكن الأمة للأسف الشديد الأصول منهدمة وبسبب الزفت ده اللي اسمه النت والقنوات الفضائية ليه اللي فيها التشبه بالغرب وتقليده هدمت أصول الأخلاق هدم لأصول الأخلاق النهاردة لما تدور على فين في أخلاقيات الناس الوفاء الكرم فين تلاقي المروءة والشهامة والنجدة تلاقي فين الغيرة فين سبحان الله العظيم أصول الأخلاق ما عادتش موجودة يبقى إذا أردنا يقظة الروح يبقى لابد من بعث الأخلاق لابد من بعث الأخلاق إحنا عايزين جماعة الملتزمين يبقوا أحسن الناس أخلاقا زي ما كده في الجود والكرم والوفاء والمروءة والشهامة والنجدة والشجاعة ورد السيئة بالحسنة واحتمال الأزى كل دي أخلاقيات مطلوبة في الإسلام مش عايز أطول عليكم اتنين النفس النبيلة عشان يقظت الروح صحوة الروح محتاجين نبل النفس للأسف الشديد إن اللي بيعيش لنفسه وشهواته وهمومه الشخصية يعيش بلا شك صغيرا إن حصل سعادة فسعادة سعادة صغيرة لا تتناسب مع مقدار ما فقد ده فقد حاجات عظيمة جدا للوصول إلى سعادة صغيرة حقيرة مؤقتة لا تسوي شيء أما صاحب النفس النبيل سبحان الله شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تتبعت كده في مرة بس أنا أذكر منها للوقت اتنين فتهلل وجهه من السرور وكان إذا سر صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر تصلي عليه صلى الله عليه وسلم فإلا أنا فاكرهم زولك موقفين كده الموقف الأولاني موقف كعب بن مالك لما ربنا تبع عليه شو الرسول يقولك, هو يقولك فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يبرق من السرور فرحان بإيه إن ربنا تبع على واحد يا تارى إنت فرحك بتوبة ربنا على واحد ولا فرحك بالفلوس ولا فرحك بشهوة من شهواتك أقول لكم مسألة شخصية وما تتحكوش عليه زمان وأنا صغير كنت صغير زيكم كده برضه زمان كنت فعلا أؤمن أن ما فيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاح أن فعلا فرحة النجاح في الدراسة دي أعظم فرحة في الدنيا بعد كده لما تجوزت قلت لا لا, لا ده فرحة الزواج لا اكبر فعلا ولما ربنا رزقني اول ولد قلت لا لا ده الفرحة بالولد ايه اكبر بعد كده اكتشفت ان كل ده كلام فارغ جنب الفرح بربنا الفرح بربنا انك تحس للحظة ان ربنا بيحبك او راضي عنك ده الفرح الحقيقية وانا بقول دايما ان الدليل على انه بيحبك او راضي عنك انه يستعملك انه يشغلك فاكرين واحد صاحبي بحبه فمرة حس انه عايزه اخرج مش عارف يقعد ركب العربية مش كده وقفة مش كده ما وقفة مشي يا رب طب عايز توديني فين, فين؟ ودى الواحد مسكين يساعده وصلوا كده لحد واحد مسكين يدانه مساعدة الحاجات هذه ليست درواشة هذه حقيقة أما تحس أن ربنا بيشغلك أنك ساعة واحدة بالليل وقعد تقرأ وليس عارف تقرأ وليس عارف تصلي وليس عارف تنام وتخرج مجرد تنسي من الباب تلاقي ولدين وقفين يا ابنين توقفين بتعملوا ايه؟ ما تيجوا تصلي ركعتين يقول لك يا الله ترحمة الله معاك وتصلي وتتكلموا في الزكر يعياته يوم يدعو لك مين يشغلك؟ هي دي تحس ان ربنا بيحبك ان ربنا سبحانه وتعالى شغلك عشان يرضى عنك دي فرحة النبي ما تصلي عليه ان ربنا تاب على مسل هي دي اعظم فرحة انك تفرح بان ربنا استعملك ان واحد يتوب علي ايدك اعظم فرحة التانية ان الرسول صلى, عليه, صلى عليه وسلم كان نايم اسامة ابن زيد وأبوه زيد ابن حارثة جنبه ومغطيين وشهم ورجلهم بينه فجي واحد قفاء للأثر والهذه الأقدام بعضها من بعض قال الرجلين دول تبع بعض قالت عائشة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السرعة حتى استنار وجه لأن كان شكل أسامة غير شكل زيد تماما كان ده أسمر وأفطس والتاني أبيض وطويل لما قلت نندل أقدامهم من بعد خلاص يبقى ابنه رسول فرح بنفي يشبها عن رجل من المسلمين هي دي السعادات الحقيقية النفس النبيلة النفس النبيلة اللي هي زي ما تفرحش بأكلها ما تفرحش بأن حد يقول لهم كلمة حلوة النفس النبيلة بس زي ما قلتلكم كتير ان فيه الفاظ في الاسلام ما ينفعش تتفسر لانها لو تفسرت تفسد وديتكم امثلة قبل كده عن كلمة السكينة وكلمة قرة العين ودي المثال الثالث النفسه الايه النبيلة اكيد انتوا فاهمين من غيرنا مشرح يعني ايه نفس نبيلة المرة ثلاثة في قوة الروح الإيمان بالحقوق ومعرفتها كثير مننا عايش لنفسه لأنا لذاته كل أهمه أنا عايزيه إيه اللي يرضيني الإنسان اللي عايش لنفسه مش مهم زوجته تبقى مبسوطة ولا مرتاحة المهم هو مرتاح ولا لا مش مهم ابوهم مراضين ولا لا المهم هو حاصل على حقوه ولا لا مش مهم اخواته واغدين زي ولا لا المهم انه هو ياخد مش مهم مش مهم حاجة في الدنيا ربنا سمى مجرم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤهيه وايه ومن في الأرض جميعا ثم ينديه هو عايز ينجو وكل الدنيا دي تروح في جهنم بس هنطلع في ناس عايشين المعنى ده في زماننا عايز هو ينام على مخدتين يا ابني مخدى ليك ومخدى لأخوك لا لا مش مهم يعني أخوك ما ينامش ما ينامه وحور ينامه ولم ينامش مش ده الموضوع أمال ايه المهم ما ننام شوف ممكن تيجي في أبسط الأمور كده ازاي معالي التسجيل سنة يا ابني وط شوي عشان الناس تنام. عايز أسمع. طب ما الناس عايزة تنام مش مهم ينام المهم ان انا اسمع بتبان زي بقولك كده فتكات صغيرة النفس المهينة مش النبيلة قوة روحية تكمن في انه هو يؤثر على نفسه وللمرة رقم 1256 تقريبا والله اعلم يعني قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف الرسول اخى بينهم يوم سعد بن الربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف إيه؟ اعلم أخي أنني أكثر الأنصار مالا هذا مالي اقسمه بيني وبينك دي نفس نبيلة وده رجل يعرف الحقوق زي ما قلتلكم كده لو أن إحنا اليومين دول أردنا أنه آخي بين فقير وغني أكيد الغني هيقول له أخي أنت عايز كام إيه اللي ريحك يعني فلوس خد ولا همك والله ما أزعل مش أزعل يا أخي وهو أزعله صح لكن سعد بن الربيع قال له أنا أكثر الأنصار مالا هذا مالي أقسمه التاني قال له إيه قال له يا أخي جزاك الله خيرا واجب عليك برضو والله يا أخي احنا يعني متشكري جدا وراح اسم الفلوس لا انا مش عارف اتعجب من سعد بن الربيع ولا اتعجب من عبد الرحمن بن عوف قال له الله في اهلك ومالك دلوني على السوق فخرج الى السوق فلم يلبث ان تزوج على كم على نوام زهب هي دي النفس الايه النفس النبيل هي دي ايمان بالحقوق ومعرفتها إنه مش مهم أنا لا مش مهم أنا المهم الناس المهم الدين المهم ربنا واحد تقول له اللي السباب اللي قفين على النص يقول روح اسمك إياه حسام روح حسام ده حبيبي على فكرة روح يا ابني وقف الناس دي لا لا لا أنا ما حرجش نفسي أحرج نفسي مع الناس ليه قدر أحرجوني بكلمة لا أنا أحرج نفسي لله ينفع؟ ردوا عليه؟ ينفع؟ كنت بقال لهم في الحج نتبهدل شوية لله يستحق؟ ها؟ يستحق ربنا نحن نتبهدله يعني؟ ولا نستحقش؟ طيب ما نتبهدل لله شوية؟ ما احنا نتبهدلنا للدنيا يعني؟ ولا ما حصلش؟ كثير؟ لله شوية؟ يعني مع أمركس يعني الجاهليتك يعني مشيت ورابت وأحراجتك يعني خليها مرة لله إن حد يحرجك حد يكسفك حد يردك حد يجتمك لله يستحق سبحانه وتعالى أربعة واحد اثنين تلاتة أربعة الإرادة الماضية الإرادة ليه لما يقالت سلاح ماضي يعني اه ارادة زي السيف دي النفس النبيلة تحكمش فيه شهواته عايز ينام لا مفيش وقت للنور خلاص ما ينامشي هيحصل لي يعني لو ما نمشي ولا حاجة كتير من الناس كان يتأخر المغرب ليه بفتر ما تفترش هيحصل لي لو ما فترتش يعني أولا حاجة هي دي الإرادة الماضية قدم فيه شغل يبقى راجل راجل عنده إرادة ماضية تبقى عمل كده ل... لبعض أولادي شوية أسئلة يعني منها هل تستطيع أن تأخذ قرارا في ثواني قدامك حاجة لازم تأخذ فيها قرار تقدر تأخذ قرار في ثواني هي دي الإرادة الماضية تأخذ قرار وتنفذه هم دلو الرجال اللي احنا بيحتاجين هم يبقى رجل دين حامل للراية مؤثر في مجتمع لدور في الواقع نفسه يبقى مع النبي محمد في الفردوس الأهل الإرادة الماضية هي دي قوة الروح يبقى واحد عند روح قوية تبقى أردته آه افتكرت الوقت كانوا بيقولوا ماضية على ايه عربية يوصفوا يقولك دي ايه ماضية تقول لان سافر سافر عايزين ارادتك تبقى كده خمسة التضحية وانا قلت قبل كده كتير ان على الاقل في جانب التضحية ان يبقى الانسان عنده استعداد للتضحية دي اقل حاجة ان يبقى عنده استعداد انه يضحي بيه بيه بكل حاجة يعني يا جماعة دلوقتي احنا عندنا فنصلي ركعتين مثلا مثلا لا تخافوش ده مثلا طب عندي معادة عم الشيخ ممكن اعمل مكلمة لا مش ممكن تعمل مكلمة طب ده في ارتباطات ممكن تبقى مشكلة عندك استعداد تضحي هو ده الموضوع ضحي بالنوم تضحي بصاحب او صديق او صحب او مصلحة او فلوس او صحتك او اكل او شرب او عندك استعداد ما في بعض الناس يقولك أنا عندي استهداء ضحي بكل حاجة إلا الشاي علش لازم اشرب شاي النفس النبيلة ما بتستسنيش قوة الروح لا تستثني ما يقولش عندي استهداء ضحي بكل حاجة إلا مافيش إلا عندي استهداء ضحي بايه بدون إلا بدون إلا مافيش إلا كل حاجة بس يرضى أنا نفسي أنه يرضى هو يرضى من بركات رمضان بقى وتأمل للكرآن قصة سيدنا إبراهيم في زبح إسماعيل ربنا قال له اتبع ابنك سيدنا إبراهيم خد ابنه ورقاده وحط السكينة في رقابته ربنا قال له بس خلاص ما تتبعوش يا إبراهيم قد صدقت الرؤية بس خلاص قال له يا رب مش المطلوب ياتبع ابنك قالوا لا مش المطلوب تاتبع المطلوب ان يبقى عندك استعداد تعمل كده هي دي ابتلاء الهمة انه يمكن ربنا يمتحنك في حاجة زي كده هو مش عايز منك بس امتحان يعني مثلا يديك فلوس ويبعث لك واحد يقول لك سلفني ثم تقول له حاضر هناية دي واحد تدخل تجيب وتخرج ما تلاهوش فين يا ابن أنا جبت لك الفلوس ويقول لك لا خلاص قضيت لا يا أم أنا جائزتهم لك كله مش هايس هي بس كانت مجرد ايه امتحان كتير تتعرض لمواقف زي كده ما تخافش الله لا يحب أن يعذب قال الله ما يفعل الله بعذابكم ربنا يستفيد ايه من تأذيبك ده بس بيمتحنك هتنفع ولا لا عشان كده قضية التضحية هو بيمتحنك هالضحن ولا لا الرقم اللي بعده الوفاء الذي تنبني عليه الثقة سبحان الله دايما لما يذكر الوفاء يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل وفيا لخديجة بعد أن تزوج تسع وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم ويظل وفيا لأبي بكر بعد أن آمن به مئة واثنى من الصحابة حوله حوالي مئة واربعين صحابي وبرضه هو ذا الوفاء الوفاء ده تنبني علي ثقة يعني ايه لما السيدة عائشة تقول للرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم انك تكثر من ذكر خديجة وهل كانت الا حمراء الشدقين عجوزا حمراء الشدقين قال بيئس ما قلتي نها صدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها ورزقني الله منها الولد لما الرسول يقول لعائشة كذا تنبني على هذا الوفاء ثقة عائشة في رسول الله صح ولا لا ما هو أدم وفي لديه يبقى إيه يبقى وفي ليا نحن دايما بنقولها في المثل العام عندنا لما تلاقي واحد خان أبوه ولا خان أهله يقول اللي مالوش خير في أهله مالوش خير في الناس إذا كان عمل كده في أهله هيعمل إيه فينا صح جدا ولا لا هي كده يبقى الوفاء تنبني عليه إيه الثقة أذك فيك لما شوفك وفيد شيخك القابلية لكن لو أنت جيت لي وبتشتم شيخك القابلية بقى يحصل إيه هتشتهمني بكرة فاهمني زيه يبقى الوفاء الذي تنبني عليه الثقة انا شفت ان انت بعت صاحبك يبقى بكرة اتبعني وصل هي دي قوة الروح ان الروح اللي فيها وفاء تنبني عليه الثقة اخيرا ده اخر عنصر في قضية بس القوة الروحية نجيبها منين القوة تجاه الاحداث أمام شهوات النفس وعلى تحقيق الغايات وأداء الواجبات احنا كل الكلام اللي لدي بنحاول نستجلب القوة الروحية نجيب قوة لأروحنا الروح اللي طغط عليها المادة في هذا العصر حضارة المتع والشهوات قوة تجاه الأحداث قدامه بنات وقدامه عربيات وقدامه فلوس وقدامه لبس وزهو الدنيا زهية مزهزهة عينية زيخ ودماغه تضرب ومش درقل بتاعنا مش درقل اللي ينفع مش درقل ربنا صاحب الروح القوية قوة الروح تجاه الأحداث ويتهزش عشان كده الصحابة كانوا أقوى الناس روحا شوي حسن البصري أما يوصف الصحابة يوم يقول إيه ظهرت منهم علامات الخير في السيمة والسمت والهدي والصدق السيمة مش السينما لا السيمة اللي هي المنظر الخارجي سيماهم في وجوههم من أثر السجود السيمة يعني العلامة في اللغة يعني علامة. ظهرت في السمت والهدي أحسن حد يفكر لما كلمنا عن التأسيط ان الرجل ده خد الطائية واللحية ان الطائية واللحية مش مهمين لا مهمين جدا أحنا بس منقول إن اللحي والطائية مش هم الدين لكن اللحي والطائية والجلبية من الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمت الصالح والهدي الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة جزء من النبوة وجزء من الرسالة السمت الصالح والهدي الصالح الرسول قال خيركم من إذا رؤي يذكر الله اللهم ذكرنا بك فلا ننساك أما تشوف واحد كده تقول سبحان الله ماشاء الله إذا شفت وذكرت الله يبقى ده من أحسن الناس خيركم من إذا رؤي يذكر الله عشان كده الصحابة كان شكلهم بيقول إن دون ناس بتوعرب بنا دين واحد اتنين يقول وخشونة ملابسهم بالاقتصاد وممشاهم بالتواضع ومنطقهم بالعمل ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق ده بيتكلم على ظهور علامات الخير وخلي بالك في منطقهم بالعمل لما يتكلموا مش بيتكلموا بيعملوا مطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق وخضوعهم بالطاعة لربهم وانقيادهم للحق فيما أحبوا وكرهوا وإعطاؤهم الحق من أنفسهم ضمئت هواجرهم ونحلت أجسامهم واستخفوا بسخط المخلوقين رضا للخالق شغلوا الألسن بالزكش بزلوا دماءهم حين استنصرهم وبزلوا أموالهم حين استقرضهم حسنت أخلاقهم وهانت مأونتهم تاني توصل على رسوله صلى الله عليه وسلم ما عن ثبات الصحابة أمام الأحداث قوة القلب أمام الأحداث قوة الروح أمام الأحداث نهاردة شبابنا فيهم رعب متعرفش لئيه فيهم خفة خفاف بيوع بسرعة ومنهم من يقولوا اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا اللي بيسكي من البناة العريانة مفتون اللي بيسكي من معاكسات التلفون مفتون اللي بيسكي من طرف الدنيا مفتون الثابت مش شايف الحاجات دي كلها لأنها كلها تحت الجازمة اسمع وصف الصحابة تاني من كلام الحسن يقول ظهرت منهم علامات الخير في السيمة والسمت والهدي والصدق وخشونة ملابسهم بالاختصاد وممشاهم بالتواضع ومنطقهم بالعمل ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق وخضوعهم بالطاعه لربهم تعالى وانقيادهم للحق فيما احبوا وكرهوا واعطائهم الحق من انفسهم ظمئت هواجرهم ونحلت أجسامهم واستخفوا بصخط المخلوقين رضا بالقالق شغلوا الألسن بالذكر وبذلوا دماءهم حين استنصرهم وبذلوا أموالهم حين استقرضهم حسنت أخلاقهم وهانت مؤونتهم عندي ست نقط سبعة في أصول الدعوة إلى الله اللي هي من أصول الالتزام وأجلها إلى اللقاء القادم أسأل الله أن يثبتنا ويكم على الإيمان بس نخرج من هنا للذي بحاجة إيه هي استفدت أن هدفنا يقظة الروح وأن يقظة الروح تحتاج إلى قوة روحية وأن القوة الروحية تنبني على العناصر السبعة التي ذكرتها لك الخلق الفاضل النفس النبيلة الإيمان بالحقوق الإرادة الماضية التضحية الوفاء الذي تنبني عليه الثقة القوة تجاه الأحداث هذه سبعة عناصر تنبني عليها قوة الروح خليتك في اسبوع سبعة ايام تكون قد جربت في نفسك هذه العناصر السمع تفقنا نزاكم الله خيرا وانا احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وختاما تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات القراء هاتف رقم صفر واحد صفر ثلاثة ثلاثة ثمانية أربعة ستة تسعة ثمانية وترقب دائما كل ما هو جديد ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته